وَإِرْ مِنْ الْمَوْضُوعِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّانِ نِيلْ أَمِينْ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء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 ذَكِيْنَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عملهم وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغُمْ فِيهَا وَلَا تَأْثِينَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنِّينَ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَالَ عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ البر فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بَكاهِنٌ وَلاَ مَجْنُونٌ أَمْ يَقُولُونَ الشَّاعِرُ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ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 هَنُوصَادِقِينَ أَن خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَم هُمُ الْخَالِقُونَ أَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَم عِندَهُم خَزَائِنُ رَبِّكَ أَم هُمُ أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُ بِسُلْطَانٍ نَّبِيلٍ أَم لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ نَغْرَمُ مَثْقَلُونَ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 وإن يروا كسفا من السماء ساققا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يؤلي عنهم كيدهم شيئا ولا هم وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك نَكَبِّئْ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ